وَأَعْلَمُ أَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمَانًا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 ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.